افترا على الله كذبا ابي جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شئنا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لاايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داوودا من فضلا يا جبال او بي معه والطير وألنا له الحديد أن اعملتا بغاة وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح هدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء منه ارِيبٌ وَتَمَاثِيلٌ وَجِفَانٌ كَالجَوَاوِ وَقُدُورٌ وَاسِيَاتِ احْمِلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ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 مَا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ